لا أقسم بهذا البلد، وأتحلل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت ما ل ل ب َ ا أيحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه ي ت م ذ ا مقربه أو مسكين ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا و ت و ا ص و ا بالصبر و ت و ا ص و ا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم ن ا ر مقصده.